تَغْوِ سَهُ الَّذِينَ مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَذَهُ مُوسَى فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ ظِلٌ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة قائم في يتربّط فإذا الذي استصره بالأمس يتصرخ قال لهم موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبطش بالذي وعده لهما قال يا موسى قال يا موسى تريد ان قُتِلْنِي كَمَا قَتَلْتَنَا ثُمَّ بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ إن أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرن بك ليقتلوك فخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائف في يترقب قُل رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ